اذا طَلَعَتْ پولاز تحسبهم أيقا is <laughs> فلينظر أي طف والا ايشيرا نبيكم احذا انهم إن يظهروا عليكم يرجمكم او ملتی ورن تو فی الحو نو بنوانب عل ملین تقیب ربھی وَلا تَقًا الن ل Merhaba أصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا قتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلمة